Book 2 25 25 25 اوميستي في المدينه في المدينه يا حابب انا في المطار اريد ان اذهب الى محطه القطار اريد ان اذهب الى محطه القطار يا ختيف بو ايرابورتو اريد ان اذهب الى المطار اريد ان اذهب الى المطار يا ختيف بو في سنتر ميستا اريد ان اذهب الى وسط المدينه اريد ان اذهب الى وسط المدينه ياك ديستاتيسيا نا فوكزال كيف اصل الى محطه القطار كيف اصل الى محطه القطار ياك ديستاتيسيا دو ايروبورتو كيف اصل الى المطار كيف اصل الى المطار ياك ديستاتيسيا دو سنترو ميستا كيف اصل إلى وسط المدينة كيف أصل إلى وسط المدينة منني потрібне таксі أحتاج لسيارة أجرة أحتاج لسيارة أجرة منني потрібна мапа міста أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة Мені потрібен готель. Ахтаджу лі фундuq. Ахтадж лі фундuq. Я хотів би найняти автомобіль. Уріду ан астаджір саяра. Урід ан астаджір Ось моя кредитна картка. Гуна бітакати ль-і'тіманія. هنا بطاقه الائتمانيه. ось мої права. هنا رخصه قيادتي. هنا رخصه قيادتي. شو можна оглянути у місті? ماذا يوجد في المدينه ليورا؟ ماذا يوجد في المدينه ليرا؟ ايديت فستاروي ميستو. اذهب الى المدينه القديمه اذهب الى المدينه القديمه فيзьمت اوتشيست فإكسكورسيي دو ميستا قم بجوله في المدينه قم بجوله في المدينه إيدي دو بورتو اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء vezmit' uchast' v ekskursii do portu Qum bi jawlatun fi al-mina' Qum bi jawla fi al-mina' Yaki hiya ashcha voznachniye mesta Maza baqiya min ma'alima jadira bil-mushahada ghayra dhalik Maza baqiya min ma'alim jadira bil-mushahada ghayra dhalik Відійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.